عند صدرة الموتها عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما قد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم وَمَنَ التَّالثةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا اعْتَمَنَ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي لَا تُغْنِي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 لِيَجْزِ الظَّالِمِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن يَخْطِئْ وَيَغْلِبُوا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ Hru a'lamu bi kum iz anša kum min ala ardi wa iz antum ajinnatum fi buton umahatikum Fala tuzakuu anfusakum Hru a'lamu bi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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَاءَ تُنَا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ وَأَظْلَمَ وَاطْرَا وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهَّى فَرَّ شَهَمًا رَّشَّ فَبِأَيِّ آلَاءٍ يربك تتمرا هذا نذير هذا نذير من النزل الاولى اذفت الاذفه ليس لها هذا الحديث